إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْرِ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحث قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمسر ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرة، فأخرجنا منه خضرة، نخرج منه حب، الملقط العاق والدانية وجنات من أعناس وجنات من أعناس والزيتون والرمان مش 117. وغير متشابه 118. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 119. إن في ذلكم لآيات لقومي وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السلام السموات والأرض أن يكون له ولذ ورمت كل له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.